فَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَةً قُلْ سَمُوهُ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا في الأرض أم بظاهر من القل بل زينا للذين كفوا نكهم وصدوا عن السبيل وما يضل لله فما له منها